فَبِمَا نَقْضِهِمْ عَهْدَهُمْ فَكْفَرُوا بَأْيَاتِ اللَّهِ وَقُتِلُوا لَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ غَيْرَ حَقٍّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بَلْ قَطَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا كفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا يَخْبُرُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عليهم طنبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقدمه عنه واكلهم اموالا ناس بالباطل واعتدنا لجاثرينا منهم عذابا الينا